صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود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 بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين